أعلم الله من سهور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من, من يهد الله فلا مذل لك ومن يجمس لا هاديا لك فأتحد لا إلا الله فأتحده لا كريس لك فأتحد عبده ورسوله اللهم مقل لي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنا مهتدى بهديه إلى يومك أما بعد فأقل رب العزة تبارك وتعالى لا يتقل القائدين من النأمنين غير أمدر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنسطهم قبل الله المجاهدين بأموالهم وأنسطهم على القائدين درجة وكل وعد الله فتنة تحد لله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومع صورة رحمة وقال الله هو صورا رحيمة <تصفيق> ما جاء الحديث مخاكلا لصورة النساء فقد جمع الكثير ان صورة النساء تتخصص في الحديث عن النساء ولكنها اكثر ما تكون تفصيلا عن الجهاد في سبيل الله وان كان هذا الميزان بعيدا اليوم عن النساء لكن ان عرفته لذلك الميزان قوة ونساء للامام لا بد ان يعرف المتائج هذه الاحكام ليعين الاحكام ناس الاسلامي من حركة ومن عمل ومن طلب المستغيير ومن ثورة على الظلم والصغيران ومن ابابة حولها اكتبان وعهداء الإسلام لا بد أن يحلق المتاح هذا الجالد وإن كنا غير مختلفات فيهن فيه إلا بجهد قليل لكن كما كل لهم أعظم الأثر في بسع الرجال الى التمسك لهذه الطريبة ولانهما عقبات لان النساء عقبات امام الرجال في تحقيق هذا الفرد الذي فرضه الله وكتبه عليهم فعقبات امام الرجال فاذا لم يكن قد تسبعنا بفعل هذه الكريبة فتنظر <تصفيق> النساء مالعاة من رجال على القيام بهذا الواجب ولعل ذكر الجهاد في سبيل الله في سورة النساء ما يشير الى هذا المعنى لماذا كل هذا التفصيل عن الجهاد في سورة النساء في سورة تنويه باسمهم وتحمل هذا العنوان على هذا لأن اقتناع النساء بهذه الفرصة له اثر عظيم ويكون فيه جهد كبير في مطابق المسلمين بهذا الواجب. <تصفيق> فلقى ان, ان تحدثت الصيرة عن ان الواجب على المهمنين ان يأخذوا حجرهم وان يكونوا مستعدين على الضوار لضرب اعدائهم ان ضرب الاعداء امر ضروري ليس ناسلة وليس منذوبا اليه بل ان درب الاعداء امر واجب وهو من نظام اسلام وقواعده لا بد من الترك بخضة وبعنسه وبشدة ويكبردن في فيه الهوان ولكن فدعه القرآن يوجد الذين امنوا لهذا الامر واجه الذين امنوا وقاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وليجدوا فيكم غلظة لا بد ان نكون غلاثا قتاة اشداء على اعداء الاسلام ولا بد من الزرج العنس المفجع المروع الذي يكون الصف الاول فيهرب وانده الصف الثاني ويجر الصف الثالث ويقر الصف الرابع من اعداء الاسلام بنسبه الدرجات التي والقومها في الصفوف الاولى لا بد ان تضرب الصفوف الاماميه ضربا مروعا مزعجا مخبعا حتى يفر من هو السفوف الخلفية ومن هم قائلين بالتنين والإنباد القرآن ينبه على هذا فيقول فإن تسقطن لهم في الحرب تشرب بهم من خلفهم لعملهم يذكرون أقوى أقوى الأطاليب وأعليقها الأبرب السفوف الأمانية لحي تتفرد الصفوف الخلطية هل هو الصفوف الخلطية بالضربة قال لا بالضربة لكن سيكون اولا بيحفظ سيكون اولا مالا على الصفوف الانهمية من ضربات المسجعة الصفوف الخلطية وإلا ليصل الضرب نازلا فيها إلا أن قوة الضرب تتفرد جعل الثقوة الخلقية تمجعل تسر هاربة في الاسبوب اقوى من هذا فإن تفقحنهم في الحرب ساعتمد تلتقدهم وتبيدهم في الحرب فتردهم من خلطهم انتظرمهم ضربا يسرد من خلطهم ويفرقهم لعلهم يتذكرون فاذا الاسلام بيطالبنا لان نحن ندرس حسينة بحيرة ومشدة ومقلب ليقولون يا رائع انت انت بتهجم وعداتهم لا لا لا ابدا لا لا لا احنا يا كويسين احنا يا باب الجافة بس على قصصنا ليه تس ليه ليه المظلة والمهامة دي ليه احنا بنخطب على الناس ونظهر الاسلام بمظهر البعض ليه احنا ونبساط هنقنصتنا بس ليه احنا بنهاجب احداء النفروب تسفين نفروب ان احنا بنهاجب مش مجافع الانفصلا فقط مين اللي قال مثلا مجافع يعني هو قصده زي الحضاره وزي البالونات مغايره لحجم اللي ضربنا لو مجافع على اساسنا لا لا ليه كده ليه الهزيمه دي في هزيمه اصبحت عند المسلمين ان اعدادنا نجحت لا نبعد المسلمين عن كلام في الجهاد السلام سلام في الجهاد ما سلام في الجهاد خلص و ديب في المجلس جدة و أحد و جهاد جهاد كل جهاد معنوقة بتتقامل في الجهاد أه ف... ها ف... و ف... بعد نعم و بعدين ترسع لك تقوله المحاضرة قولك من أهلين من... أنا أنا و روحنا احنا رجع وطلس ده في حدث تانية و ايه فهذه المجلة التي اوجدها الاستعمار فينا ملعنى من الكلام في الجهاد وفعل الجهاد القيام بالجهاد وبعدين اذا اضع اذا اضع ايضا وتهجم الناس انتو المعرض انت اضع ايضا تهجم طياد والعفو والصفح والسلام احنا اذا كلنا يعني بمستعمل الجهاد بندفع عن انفسنا ما شاء الله ما شاء الله اصبح الاسلام متهم واحنا بندفع عنه الاخوان اطفال ثقافه وثواب وكانوا بندفع عن هذا المتهم ساعه يقولوا انتم تهجموا لا لا اسم هذا لا هذا ابدا انما نحن ندافع عن ارضنا وعن شرفنا وبلادنا طبعا بهذا قرار وضع القذف المسلمين لأن قوات القردة النبيلة كانت النبيلة بتهجم عشان بتفتح على سفه قتلت هاجم لما فتحوا مصر ثالث أو أو على الشرق كانت النبيلة بتهجم في وادي النبيلة ما حد يهجمهم بأدبهم فما معنى هذه الفتوح؟ ففي عادة الخلفاء الراكدين وصلوا الى ارمينيا وادربيجان في الوأس المال عزيزين لخلطهم الان ارمينيا وادربيجان تلقين رسد وفعاد السجد في خلقات الخلفاء الراكدين يعني لم ينضي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ثلاثين سنة حتى كانت الجيوش الاسلامية في ارمينيا وادربيجان كان في الهم أنفتحوا لأرمينها أو جيرانها في المدينة اللي هاجم، إحنا, احنا, احنا اللي بنهاجم، إحنا اللي بنهاجم هذولا، إحنا اللي بنفتح البلاد، إحنا اللي بنضرب عداؤنا ضربات مجهدة قوية، فايتلامم أنو ده إن بنها إن إحنا بنجاته وأن الجهاد بفعلنا لا، فقُرَّبَ الْيَأْجُورَ الَّذِينَ آمَنُوا وَحُذِّرَتَنَّ. وده كان بينا ان القرآن جميل انطلقوا كتائب سرق سرايا ورطائل وبعدين يجيون لنا هذا الجهاد ويقول سلمهم كل مكان وعاونوا وفعدوا يضيونوا اللي حيقطع الصفعة حسنة ويتكلم عن الجهاد يكون له نصيب نصيب من هذه الصفعة واللي حيصبّط عن الجهاد ويعوق يكون صفعة سليمة ليكون يكون له كف من هذه الصفعة السليمة فكل من الآيات عن المنافقين وأنهم هم اللي يصدقون إن ونحن الجهاد والمؤمنين مؤمنين خيرين إيه نحن نضمون فقمدون إلى إله ونضربهم ليه نضمون إلى إله ما من دمون بيكونوا بي بي بي بي مع المسلمين ويرقوا مع أهل الشرك ويكونوا مع المشركين بلا جد من ضربهم قلنا فرآل يقول فما لكم في المنافقين فئتين الله أرسفهم بما تسمع الله أوقعهم وكشف امرهم وكذا لما كسبوا من حاسان ان تهدوا من اضل الله ثم اتحدثت الاوات عن بعض العلاقات الدولية وعن القتل الخطأ والقتل العمد وان القتل العمد جزائه جهنم قالبا فيها رضي الله عليه ولاعنه وعد عذابا عظيمة حتى قال ابو عباس ان القاتل عندا لا تردت له لكدة ما جاءت الحرقان من الوعيد ومدقاد الشديد لمن يقتل عندك لمن يقتل عندك والتي تمنع الحم تقتل عندك قاتلة المالعة بالحم قاتلة قاتلة عمجا وداخلة في هذا الجزاء فالتنظر احدى كل ماذا فنعت في نفسها وماذا اقترفت من مفجرينة النكراء حينما حاربت هذا الرزق من عند الله ومنعت الحمد انها قتلت قتلا عمجا سواء انفردت بهذا القتل او اشترك اصنعها يا في هذا القتل العظيم، فتبقى دخل في قول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما غضب لعنة وعذاب عظيم وحروب في جهنم في بعد كل ايه هل هذا العقاب عقاب وبعد ذلك الوعيد وعيد نعية الله عليه وغضبه والعذاب العظيم والجزاء جهنم والخلد فيها فبني اللي جعل ابن عبدك يقول ان المثقات العمدن لا ثوبة له وليه الآن منعت الحنج بأي سبب من أسباب منع الحمد يعتبر قاتلة عن جنس وداخلة في هذا الجزاء السبيل والعقاب بالأليم و فيها الآيات المسلمين وهم يقاتلون في سبيل الله أنهم لا يضربون ولا يقتلون من ألقى السلام فألقى السلام وقال السلام عليكم أو قال لا إله إلا الله أو قال أعترف بالإسلام أو قال أن يتلنا من هذا قابل السلمات إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تبينوا الامر ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لسه مؤمنة اللي يقول لكم السلام عليكم ليه مؤمنون ليه ليه أتب تخدمين من الغنم تخدمين من تبتغون عرب الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة الله عنده الكثير مغالم الدنيا اللي انتو عايزينها دي لا في مثلها وعدين انت ايه كنت ايه كنت معيزين في السنة كنت كذلك كنتم من قبل كنتم برضى كفار وعدين اتمنتم فمن الله عليكم فتبينوا بيأمرهم بالتبين مرة تانية التفير التبين والتثبت كمعرفة الامر ويقوم يقتل ويأخذ بعد ما ان لا اله الا الله ويبلغ النبي يبلغ النبي صلى الله عليه ويؤتى به بعد ان قال إلهنا ما قرأه الله انما قالها متعودا ويؤتى به بعد ان قال لا اله الا الله من بلا اله الا الله اذا جاءت صحابك يوم القيامه كما تجي تجلك يوم القيامه هتعمل ايه ويؤتى الله انما قال متعودا فعله ينجو من من نادى اله إلا الله إذا جاءت صحابك يوم السيانة. خطئا من ايه هي يا اله الا الله اتحدك وتجدلك وتقولك تقفل من قال لا اله الا الله اتحدثون السيان بيئي سمنيت اني لم اكم اسلمت الا يوم اذن يعني كنت مأسلمت ما في الاساء الا صعدهات نعم عتاب صلى الله عليه وسلم واذا قالهم عن تعرفت انو قالها انو قالها عثم ينزو وعثم ربانو هل لا تفقت عن قلبه من لك بلا اله الا الله اذا جاءت تحج يوم الكلام عيشاب علي الشديد اي الاسلام عن كل تصرفات المسلم حتى في ساعة الحرب يكون عن تبذل وتتثبت من أجل ساعة السلم هذا متهور إذا كانت في ساعة الحرب فهتمد منه التثبت و التبين فالحرب تحتاج إلى قر وقر وإلى فرع التفرق فما ذلك بالسلم والإنسان تحتاج هذه الأعقاب هو نسمع لا نتطرق تطرقا إلا بعد التثبت والتغير دائما دائما دايما المسلم أو المسلمة يتخذ في قرار كلما يتبين الأمر ويتثبت لكن التهريد اللي أخذ نسمعه من كثير من المسلمات كل ما ترغب كله خلقني خلقني أعزقني آس خلقني مكثير ايه ذهب عايز ان الراجل ده انا وعدت ان الله يرضى بي دعوه الا يا رب خلاص خلاص تكون التصرفات الخوالج ويكون ااا في وقت السلم ناخذ الحرب ده بده تغير ولا من الامر ولا نتخذ قرارا بالقسم او ظالم انا بعد التثبت لا يهد التثبت في الانور كلها القرآن القرية ايها الذين اعمنوا ان جاءت نفاتكم بنبعه فتبينوا ففي قراءة تتثبت لا بد من ان نتبين ولا نتخذ قرار لهذا لهذه السائعة انا اذا تبيننا في هذه الآيات لا يتم القاعدون من المؤمنين غير الولى الضرب والمجاهدون في سبيل الله لا القاعدون والمجاهدون لا يتم علبة غير الولى الضرب قديم إلى الدواء بالحقيقة الفقدي идет بالحكم القاعدون والمجاهدون هؤلاء وهاؤلاء لا يتم لا يتموون في الدنيا ولا يتمو في الآخرة فالمجاهدون لهم النصر او السهادة في احدى الفسمائي ولهم الدرجات العليا ولهم سمعون درجة بغينا كل درجات كما بين السماء والحول وعلىها الفردوس الاعلى اللي توقعوا عصر الرحمن، ومنه تتفجر انهار الجنة المجاهدين وقعيون بقى وقعيون بقى اللي لا عليهم بقى لا يستوي القائدون والمجاهدون غير رؤل الدول بجتل لكي أن القرآن لما نزل لما نزل كان فيه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون ولقل الله عجل أمر زيد النساء بالكاتب الوحيم يخف فهذا يكتب لا يتصور قايدين من المؤمنين والمجهدين في سبيل الله. فبينما هذا النبی يكتب جاء عبد الله بن أم ناقوس وكان رجلاً صاملاً فقال رسول الله لو التصيُّه الشهادة نجاحاً ونست الآية الثَّالثة أن لو التصيُّه الشهادة نجاحاً أو أو لا. أو لا. فأخذ الرسيل صحيحا ما كان يأحده عند الوحيد في النسير عنه انتشف عن الله فقال لذلك اكتب غير اولي الجرض الله فأين غير اولي الجرض دي جتل لا توجد نظرة الآية لم تكن قد نظرت الآية تتلاغر صور قائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فلما جاهدهم لما كثم كان رجلا أعمى وقال لو أستطيع الجهاد لجهد أنجل الله غير أولي الجرام يعني غير أصحاب الأعذار. هم دولة خرجين من القاعدين هم مش محفظين في القاعدين رحمه ألا يستوي القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر لأكيد من أولي الضرر دولة مجزفين في القاعدين والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأموالهم فقد يصل غير أولي الضرر أول دولة يتصلون الى مرتبة المجاهدين فالشرح المهمة يكون عندهم حب للجهاد ونصح لله ورسوله ودعوة الجهاد، كما قال تعالى ليس على البعفاء ولا على المرجع ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون خرج اذا نصحوا لله ورسوله اذا نصحوا لله ورسوله لعني خلاك لهم اجر الجهاد وإن لم يحضره احنا ذكرنا ضمن الحديث انه من بالنيات. الجميات بالمدينة اخوانا ما قطعت واديا ولا تلتم مكيلا الا وهم ايه معكم حبلتهم العبر شون في واحد يبقى مش قادر و مع ذلك قلبه مع المجاهدين متعلق به يحبهم ويسمع اخبارهم ويرى شروق انتصاراتهم سيحزن من هجاره سلا وان ذلك ويحب ان يغطي على اي اخبار فيها اي حاجة تمثل وصول وتغالب متا كل قلبه مع المجاهدين في اي مكان يطرحنا بهذا الامر فيسرهم في انتصار المسلمين في أي مكان دون أنهم صواب مجابين. من غير <تصفيق> التسليم لا تقبلون. <تصفيق> نعم، تسرهم ومساعيهم صبر التسليم، مساعيهم واحتضهم وتدورهم وما استطعنا أن يقدمنه في كل مجلس تكلمنا فيه. ان ذا في اي وقت في اي مكان اا يعني تشارك مشاعره لا استنقص عن من المؤمنين غير اول الذر غير اول الذر كما قال تعالى في سورة الفتح ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ليس عليهم حرج في امر الجهاد احدّل الله المجاهدين بأموالهم وعنفسهم على القاعدين درجة احدّل الله المجاهدين بأموالهم وعنفسهم على القاعدين درجة لكل وعد الله الحسنى الكل وعده الله الجنة لكن القاعدات بعدما يكبر إلي الله من, من جريمة فرثه من جهاد سفضل الله المجاهدين على القاعدين اجلا' عظيماً درجات منه ومغترةٍ ورحلة حضل الله المجاهدين على القاعدين بعدما فضل الله المجاهدين على القاعدين بأجر عظيمة درجات منهم ومغطرة ورحمة فالقائدون اذا كانوا قادرين لا تكتب ان هم كلهم لهم رحوظة وبعد الرحوظة بقى اذا كانوا تدخل الجنة تحوظات لكن اهل الجهاد محضرون بالدرجات وبالأجر العظيم وبالمغطرة والرحمة فكان الله رسورة رحيم وطبعا المرأة التي تجد زوجا او ابنا او ابا او اخا يريد انتهاية معه تكون من القائدين وتحاسب حاسبة القائدين لانها هي التي قعدت قريبها واحد زيها عن الجهاد في سبيل الله فلا بد ان تعاقب رقودة المثبتين المقعدين للناس عن الجهاد هو عن الاسلام ان بيتكون مجتمع الاسلام في المدينة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار اي تخلف اي تخلف عن الهجرة يعتبر أبعاث لشأن المسلمين يمكن أن يتكون المهاجرين والأنصار أي نسلم يجعل الإسلام دينا له لا بد أن يهاضر حتى يتكون المجتمع الإسلام بدون هجرته هذا ألا إن صار يجد يحاق يحاق ويعز عند وفاة عند موضوع ان المدينة توفاه الملائكة ظالمي ام سيحي ظلموا ارثتها بعدم الوجع مها بروش الى المدينة حتى يتكون المجتمع الاسلامي في alcuni طويله قاعد ليه؟ سال الملائكه كنت؟ فكنت قاعد نيتي نفسه قاعد بيت البلد الذي ااا هي ولم تهاجر قالوا كنا مستضعفين في الارض ومش قادرين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لن نمتع نستبع في فيه محاولتك في الحروب ليه والهروب لست نظن إلى المجتمع بالسلام لا لكم غصوبة شديدة فأولئك سماء الله أن يعطوا عدد اخيانا على ان العقوبة تجيبك. مجالجة من المستثمين من الججال والنساء من بان يمس حقهم ايه. عسى الله. ان عنهم. فكان الله عقوا وقوى. ثم يبين اجرا ان في سبيل الله لانه حينفتع الوطن واحباب واقربائه كله يهاجر في سبيل الله رسمه المجاعد في سبيل الله بيرجل فيه اعجائه انسى اعجائه بيصابه بالرغان والكرام ربنا يرزقه فعه في الرزق وفي العيش. ومن يهاجر في سبيل الله يجب في الارض مراغما, مراغماً كثيرا وتعالى لكن الرغام اضطراب ورغم انته عن اه كثقة في اضطراب <تصفيق> اذا العيهادي في سبيل الله ربنا علي يرغب أوليس أعدائه ويجعلها في السراح ويرزحه هو سعة من العيش يروحا واتعا يجد في الأرض مراغما كثيرا واتعا هاي اللي يحدث مرزان يوثا للمكان لحجارة في العيهاد هل يعني الحيث من ايه؟ أن الله أن يغطى خواه كان لما يموت الله سبحانه وتعالى هو اللي يحصل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه النوفا فقد وقع أدره على الله ومن يخرج مهاجر ومن يخرج مهاجر ومن يخرج مهاجر يبقى يقع اجره على الله يا ثمان ومن يقع اجره على الله من هو من يكون احسن منه اجر على الله ثمان توصل الله بأجر فتفى الله له بأجر وقع اجره فعن وجب اجره على الله عز وجل هو الذي اوجبه على نفسه فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ترسل لمن يساك ويرحم من يفاهر. والذي هاجر في سبيل الله والذي جاهز من فهناك من هو اعظم وأجعلني. هنا لا الله هنا يجاهد المسلمين وحينما يساطرون قد رخت الله لهم قطرة طلاة قطرة طلاة طلاة رباعية النثير أما الثلاثية والثمائية فتفهن كلاهية آه. انما سقطوا من جهاد من فكه الذين كفروا يريد ترتم في الارض ففرصب فلن يسا عليكم جناح من ان تقصروا من السماء ان تسكنوا اللينه كفر لم نخاف من الذين كفروا ان يخصوكم عن دينكم وفي في الارض يبقى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الثلاث تخلوا الربائية مائية جهاز جهاز القرآن من لما تضره في الارض لا لا معل تقصر من تقصروا من الثلاث وعاي الثلاث ان لكم لك. فتعيد هو تألت في لا عمر وعينه لأفر عندي يسترث ان احنا نخاطي اللذين الوقت مع الناس نخاطي اللذين كثر اي بالضبط انا تألت ان عن سؤال انا تألت للنبي صلى الله عليه وسلم انا قلت من هذا الكلام فقال الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليكم فقبل صدقتك ربنا كان مشايخ عليكم في الاول ان الذين كفروا مش كده طب عملت تتصدق عليهم على دول سواء اكل الذين كفروا او ايه اهي انت خاطر تصدق تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقتك أعزيني خلق أولا ها ها ها ها ها فاقبلوا صدقت. الله تصدق وهذا الأمر عليك وتواع ختنة ختنة الذين كفروا أولا أولا المخفر فأصبح الخاصر في وهذا السلس الذي شركه القرآن رب الله سبحانه وتعالى تصدق به علينا وتنازل عن هذا الصلاة نبقى قصر الصلاة رخطة واللواجب والعجيمة رخطة انتلت تعجئ ها عزيز فكري بكلمة الله ليه العزيزة هي الشيء العصلي ان ربنا القناة دو علورة <تصفيق> ما هو درجاتي <دلوقتي. تصفيق> اه اللي هو الأمور التي اتنظمها القناة سواء سنة ويجبا او حراما امر حراما هذا ما هيا له السرع لنا وجعله من هادب عمر واجب برضو هذا ما جعله السرع لنا وعمرنا للسرع لك يجرع تقول لنا ان هذا الواجب ممكن آه ممكن هذا الواجب يخطط عنك زي اختك في جمع الصلاة الواجب ان يكون كل ثلاث الفئيس وقته جاء الجمع في ظروف معياته جاء القبر في ظروف معياته الصيام هو الواجب جاء المشافر رخصة الايه للإفقار جاء المريض رخصة الإفقار جاء للحامل وللموضع رخصة الإفقار زي ان الشيخ الذي لا يستطيع او يستطيعه بمشاقة يختط ويختار وهكذا الواجب في في الامر الواجب في الرخفة تخصيصه الامر المحرم زي اكل الميتة او لا ملع اكل الميتة بحرام اكل الميتة حرام ايه الرخفة ان هي قرقه مخمطه غير ثابت ولا او غير متجانس لاسم انه غير عقول صحيح فالعزيمه هي المنهج الدائم الذي يخرجه الله, أي الله او يغيره الله املا او نهبا في الرقه تخفف من هذا الامر فضل عنه الظروف المعينة المباحث فتجعل الواجبة مخصفة الروح فقطر الصماء يعتبر روحة العزيمة روحة يعني الواجب كان الواجب كان الاثنان هو موجود اخرى بتقول لا دا الواجه السفر انك ايه تقتل الواجه في السفر انك تقتل ولو اسلمت ما تنفع في الصلاة مدود عليهم ونقولهم لا دا الرأي اللي بيقول ومن قصر الصلاة رفتها هرقوا واضح والآية بتعييدها ام بتعييدها ايه شكرة والنينة ليس عليكم ليس عليكم لان الاشيب لا يمكن نيجي الامر اللي هو عزيمة. ما قدرت اقول ليك عليكم, هنتفلو. هنتفلو ليه؟ ليه؟ علي عليكم جناح هل تصلوا هل تصلوا جوه طاقه ليه لانه كانت فكره ايه واد بس على عليكم جناح جناح ان انت تكتوا عليكم جناح ان تقوم أن رمضان انفع يا امور اللي ماشي على وشك جناح ده كل اللي جناح على كل حاجة. لا حرج عليكم مسالة فسنة ليس عليكم جناح دي ما تأتيت ابدا في الواجبات او في الهرم بديه عزائم فمن لما تأتيت فالرعف الذي اطمئني اليس ان قصر الخلاة هوحف عن ان يتب يسمى في السفر يعني ايه يتنف. ها وحنا يسمى في السفر يتن ها ويقول ال ال ال ان القصر غاجب الاحناف يقول ان القصر غاجب ان ان الاية يتجهد ان الثلاثة ان القصر احطى وليس عاجمة النجم يتن في السفر يعتبر امرا جائزا لا كما انه يمكن ان يكون في ايه تتفع يكون في على ان يتعمل يعني انت يتعلم انك ان لا انا حف. انا بجلس طريقة قاعدة روحة طوال مع الناس بل بعد رمضان لا كان حصير ومحصر حلق رجالك القفر ولا يفرخ أمرا من الونات تحتاجه وتجعل القفر أمرا واجبا في التفض وليس عليكم جناح ان من الثلاث ان خفتم ان يكتلكم الذين كفروا إما الكافرين كانوا لكم عدوا لا ينتظروا اي فرصة عشان يلقص عليكم وعلي اتاني في اوليكم وينجيل لكم الاعذاب او الهزيز ثم تبقى نهاية السياديات امر ثلاث الخوف ثلاث الخوف يعني ميادين الحرب في ملجان الحرب ده في ثلاثة قلبا السياة ده بطلاء جماعة جماعة أيوه جماعة ايه ستفيه امام ستفيه امام ستفيه امام ستفيه في, في الخر وفي مياجين الحرب ستفيه الكر في ايه موضع الامام موضع المعمول موضع فإذا كان في وقت الحرب ثلاث وهو جماعة فماذا يكون في وقت السلم؟ ماذا يكون في وقت السلم أن يبيع الثلاث؟ نحاول أن نتقلص منها كما يفعل الكثير لا بد من أقامة الجماعة لتحرص المرأة على الجماعة وليس في بيتها لا أحد أولادها مع النساء مثل هذا لا بد ان هي تحرص على الجماعة لأن ثواب الجماعة ليس للرجال فقط فإنما هو للنساء لهم ثواب الجماعة كما للرجال فتقوح هنا وتقوف المسجد في كل الحرائض لكن لا بد ان هي تشعر بثواب الجماعة وتحرص عليها ما استطاعت إلى ذلك السبيل في نتاة يعني نعمش الموضوع دا وأن الجماعة يعني شيخ كل في الأمزة نبدل بأي طريقة تحرص على الجماعة وتتكلي مع نساء مع زوجها، مع احد اولادها مع اي احد اي احد يتحقق من الجماعة فامر الجماعة وامر في الحرب مطلوب في الاسلام مطلوب لكن من الاسف نبي، فيني، عايش في بيوتهم عايش ثلاثة، عايش واحد، عايش ثلاثة، عايش واحد، عايش ثلاثة، عايش واحد، عايش ثلاثة، عايش واحد، من ثلاثة، عايش واحد، عايش ثلاثة، عايش واحد، عايش ثلاثة، عايش واحد، عايش ثلاثة، عايش واحد، هم يتوب العمل ده يقول لك يا ولده عمل مليه هل تعيث يدوعني عيث يا كل الويد من العالم اذا قال له كل الشهر وحاوم اسمه في الامريكا الدولة اتهاد هو عايزه قل لي ان العين يقوله اذا ليه اذا بعد ما تروح، اه او عند بعطر بعطر وحديقي بعد كار اذا ادخلها تتابعت على المؤمنين اذا ما يقول فازاي يقوله بعد الثلاث من اغني والشغل مش عارف او من الارضية من ام كل الحساب هي على كل يقله ايه كل ثلاثه صلوات لا يصلي الصلوات لا يجمعها ما كلها وهكذا اذا كان القرآن يشيله عمل في خوف في, في في وقت الخوف والحرب يسرع الصلاه ويسرع الجمع لا تصلى ويسرع الجمع امام المحنين نحن حنيني عن في وقت السن واللي هو قاعد مرسوس ومتلئين يجي نقول السن مع السنة اي سي 3 او نحو ذلك جارك. كل ذلك يعني رأينا في تحب فحب لترك الدين شيء فصيئا يقول انت, أنت. انت متسجد ما تقوم بتقوم بتقوم بتحديد انا ده اه عشان ان انه كم هتقوم بتكدد حطل انه تدمعك الثلاثة اه كلها مع واضي انا خلاص ما فيك متفدد هتقوم بتكدد ايه اه كل سلامه اديه ايه مخلص التجامس ده يعني هو يدعلي عليكم في من خرج؟ لا عبدوني اه مكتوب هل يخبرونه مكتوب العالم؟ هل والله عليكم؟ يعني انه لا هو يخبرونه انه في حرج يعني الدين الدين متفاج في سماحة ومصر فيش حرج أبي أبي أبي لا لا لا لا لا هو إذا تصل لا لازم نصلي على علاج المسلمين صح أبي يعني دي يعني كلهم الواجبات دي بالحرج كل الواجبات دي أطلع الحرج هو المشقة يعني كانوا يقولون ما جعل عليكم مشقة في الدين فكل هذائل مش فيها مشقة وعيسى فيها الله الله نفسه تعالى فأنت موسى هذا ولا فيه في محادث يلا على في, في هنا حاجه إذا كنا يعني حيتفرق الوقت من ساعة المغرب لساعة العشاء وهو في سفر قلبك يسمى قرآن إذا كنت فيهم إذا كنت لابتهم فأقمت لهم الصلاة أثناء الحرب فالفقهم طائفة منهم معك حيأتل لكتهم ايه؟ صاريتين. حتي الفائتة الأولى تقوم مع، وياخذوا أسلحتهم معهم ايه الأسلحة او الأسلحة... نقول أسلحة الخفيفة على المدفع اللي مدفع للمضاد للطائرات، والمدفع المضاد للدبابات. آه؟ خلينا الأسلحة الخفيفة خليها... يضع، وياخذوا أسلحتهم سو تنظيم. سيدا سيدو. اما تشجد الكريفة اللي معاك ثانية <تصفيق> خلوا من ورائفك لنفسك <تصفيق> ها والتاتي طائفة هيخلّم عاك ركعد ولا بقى هيخلّم ايه ها ها وبعدون بسرعة يخلّط الراكعة الثانية الواحد يمسك الحراسه اخرى لم يكلمها يكلم معك خلي انت اتحكم انت اتحكم فينا انت معك مستلم الحراس وتجي وانت مع معك ويوجده يتشاهد انت جاءت تتشاهد وانت هم يقوم يقوم يقوم لك على ايه الثانية ويلحقوك في التشاهد والثلاثة. يعني ومن لكل طائفة تطل معك ايه ايه ايه ايه وليه ولكأت طائفة اخرى لن يتنى فليتنى معك قالوا يسمع الطائفة التانية ما تخطي اتلاح الطائفة اتلاح في فيها الاول يأخذوا حصراكم وعسلوا لما المره الثانيه اي اسك الثلاث هنياخذوا حجرهم واصلي حتى وكل طائفه ثانيه اكبر دي بتاخد سلاح ده روح هم الناس دي فيها كتير فيها طلب عاوز نقول كل طائفه ثانيه رفع الصلاه ويبقى الصلاه في ايه؟ في الحرب بركه ياك ونفسه بيقولوا لا ثلاثتين ونفسع مع الإنان ونفسع طبعا ايه موحدهم فسواء دي دي, دي أمور اتخاصل فيها يعني التفاصيل في لكن يعني اتخاصل في اختلاف الاراقية متعني ناشية لكن يعنينا النحة التنظيمية في الثلاث الإنان بيثلل بالتائفة الأولى محطائفتين بيثلل بالتائفة, بيثل بالتائفة الأولى رتع وتراهم يكلموا ارضهم او خلاطهم يروح يشوفوا القراصه وراقه الكويسه دي تكلم مع الايمان الرسعة الشمس وكل واحد يتنبه عليه ويروح يصلح نفسه ويروح يزركوا معلخبطه ها جميل انتوا عليه وقال الذين كفروا لن تدخلونا هل يميلون عليكم ميلة واحدة. ربي حفظنا لا حافظون فلك. وغلكم الذين كف وما يرد من قومي نفوسهم. ويتمنون من, من خالق كلهم إن هم يميلوا عليكم ميلة واحدة. يهديوا عليكم هذا واحد. لا أنكم غافلون ثم أنفس لحاتكم وأنفس تحضروا ومتابهوا ومتقوا افتلاح كونوا على اوضح السلاح. طيب واحد تعمال مطر نازل مريض ويجعدون في افتلاح الله لا اخنا افتلاح افتلاح ولا افتلاح عليكم ان كان عليكم ازم من مطر او كنتم مرضى الفضعه السعاده لا جناح عليكم ان تتبعوا هذا بس المطلوب خذوا كده وخذوا خبر ان الله اعطى الكافرين على هذه رايتم رايتم نظاما متكاملا وتقريبا في العصريه في امر السماء اكثر من هذا فرقة تحرص وفرقة تصني وفرقة تصني على الإمام ركع أولى وفرقة التنياكي يتخلّم على الأوراة عشان ومسي يساك الأولى يجبع كل ذلك كل ذلك لدوام ذكر الله ولبقاء الإسلام بقاء المسلمين على صلة بالله حتى بالحرم صلة بالله لابد يكون وفرقة حتى قابل ان الله النظام الاسلامي ان الانسان لا بد ان يكون على اي تقصد نفس الله دائما في السن والحرب وفي الطقر والعنى والصحة والمار وفي سائر اعلى فنستخدم اذا كان في الحرب في فلح سبقت فنستخدمنا جنسي اي آه... آه... آه... رائحة من عقل لابد يستمر ايه فاتهانا <تصفيق> ما يجيش الواحد عندما ينرى لا مش قادر لا مش قادر اتوضع لا متمدس لا مجعرف لا بد يسمي الاخر رمض والآخر نسج ما دام فيه عقص خلاص اللي على الناس اقول لي او في حالة يا او حالة جهل مش بس. خلاص، لكن ماذا في عق؟ لا رد مهما كانت التحولات والظروف، خلاص، أحد شو؟ السنة الحين تلّف فوق طاقاتك بالقدر، لكن إذا كان الإسلام قد خرب الصلاة وأوجل الجماعة في الحر، فكيف نتركها في أي وقت من أوقات السنة، مهما كانت الظروف؟ لا. مش ممكن تتعطي. مهما مرض الانسان ومهما اطاله الكبر والشيخوخة والدبع. ماذا يا اخياتي؟ فمن حسن اداء الأول. الثلاث لغاية من خارق الحواة. منذ القدر اللي حيستطيعه لن يخلف حلم قائنا فإن لم تتكفى فقائدا فإن لم تتكفى على جنب منذ إذا لم تتكفى فمتكى حسنا يبقى بأي وضع لا مدين نحضر من أن الإنسان يترك الثلاث لمرض أو لآخر أو لمرض أو لفاعد أو, أو لحظة لان الله اوجبها في وقت السبائد والحرب الذي التي تحتاج الى حرسة وقر وقر وعمل جهد اوجب الصلاة في هذا الوقت بل اوجبها في جماعة الامر الثالث ان احنا ما نتفاهلش في عمر الصلاة ها؟ ونقول ما واحدة رسمة آه فش ما أنا سجن على ما أنا له رسمة يعني رسمة يعني ما بنشل ما سردي استحه أمي بس ما بس ماشي ماشي لا بس هذا هو ها لا بد من إقامة الإيه الصلاة في وقتها ما تساء ما تساءل في, في هذا الحمث إن لئن نمرنها نعم نمرنها لا, لا أما تعني تستيقظ الإيه في الإسلام شوي لا ما فيش كلام ما فيش هذا الكلام من ألا بد ألا نصرخ في أمر الصلاة وألا نسمح لغيرنا فنحن نكتل او نتمنى او ندعو ان لا نسمح لأحد ان يترك السلاة او ان يجمع السلاة ونحن جارك خيب فاذا قضيتم السلاة فاذكروا الله قياما وحعودا وعلى جنودكم بعد السلاة بعض ذكرين لنا والآية قالوا ايوه الذين ان الان رجاء لقيتم الله كثيرا لعلكم كثيرا الين بتاعه الثوره المسكومه ثوره مصر المسكومه ده يودوا يودوا المعسكرات لكن لو اللي هيقود الرئيس يوديهم الرقصات والمغنيات على ان يرقصوا عندهم عن يعملوا جنون فكان السحق والمعق وغضب الله عليه يوديهم صفات المغنيات على تترفع عن الجنود ترفع عن الذل انا عزيز ذكر الناس عايزين السلام الخوف من الله والورع عن المعاصي لا هم فصيروا ايمان من يهتم الله وي تتقون سير هو لعنه عليه فذكر الله مستمر والصلاة والجماعة وكل شيء في الصلاة حس. فإذا قضيت.